قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعننا كتاب حفظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيِّنَنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُودِ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 والنخل باسقات لها طلع مضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 يوم نقول لجهنم مهل إمتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم مهل إمتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق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 فكر بالقرآن من يخاف وعيد